Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu علma Al-Qur'an. Kholak Al-Insan علma'hu Al-Beyan. Al-Shemz wal-Qamaru b-Husban.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنسى شآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ما شر والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Fabi Aiyiele, i Robi Kume, tu kaziban. Fabi فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذنبه إنس وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يعرف الْمُجْرِمُونَ واصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذا أتافنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان Fabi Ajiela, i robikum, a Fihima ka zyban. Fihimem, inkulifeki, Fabi Ajiela, i robikum, a tu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 Wielki لم który jest w stanie zniszczyć, który jest w Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Hal jazaa'ul ihsani illa al Fabi ayi ala'i rabbikuma مدهاء مدهاء مدهاء مدهاء مدهاء مدهاء مدهاء مدهاء مدهاء فيهما عينان نظّختان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل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 ذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان